عن أبي هاشم الصوفي رحمه الله قال أردت البصرة يوما فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية فقال لي الرجل ليس هنا موضع فسألته الجارية أن يحملني ففعل فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع فقالت الجارية أدع ذاك المسكين ليتغدى معنا فجئت على أنني مسكين فلما تغدينا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 وعن المعاصي يطلعون فما بالنا تقرأ على كثير من الآيات فلا هم يتوبون ولا هم يذكرون